أين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كل سبح الكون كل مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض أبدي يدبر الأمر فردا صرمدي الجلال Kiitos kun والشهادة نور يملأ الكون فيض يملأ الكون في ذل الرب أحكم الحاكمين كنز العطاية أحكم الحاكمين كنز العطاية أرحم الراحمين أرحم الراحمين I'm <laughs> a